بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن بعد القاعدة السؤال معاد في الجواب. قاعدي تمن لا برشس لقواعد الفقهية السؤال معاد في الجواب. آه فيش تبقى اسمان كتير فهمت لا. ما. تمن آه. لخدي ولماكا تكرار أبيات. پرسیار کرده که کبرا چون پرسیار و تو لو تلاشی میکنه تۆ دورو دیار مثلا اینجا مگه با بازار فلان کار کرد کبرا جیب باله وقتی وقتی باله یعنی همونی آقسا که لپرسیار کرده لو جوابگاه تیکرای ر بیتو آه. معنی قائل جوابن به یه یه ادواتی اگر لە به یکی از امراض کانی ولام امراضی ولام لعربیه نعمه و اجلو بلاو تمام نعم و اجل معنایش چیه؟ بلا بله بو اه اه اه اه انا. الله بكاف عبده. اش بجیشی؟ اليس الله بیاحکم الحاکمین. اش بجیشی؟ بله. که کلی کاته با. حاكم ترين حاكم مكان نية، آم يعني نية توجه باله يعني نية. إذا السؤال ومعاد في الجواب ديتر. ولا بجي با يا يعني بجي لانجت يعني شراء المدرمين لان سفيربون. أو كذا يعني يعني وحي يعني أبدأ إثباته. آه بعد سؤال مفصل يعتبر الجواب مشتمل على مضمون السؤال. قال أما هاد نعم بضيع أجل هالك معناه نعم و أجل معناه كده. ولا بلاك كاتب با يات شراء. دوای پرسیاره که درودریاش او ها اولامکه لخوکری ناورو که پرسیاره یعنی چی؟ یعنی ام جوابا اما که تو لبرانبری او پرسیاره جواب ادائیتو سوؤالەکە چی تاهاتوه یعنی لکابره اپرسی هموی او شاملی ابيد لولامکه لیان مدلوات هاذی الادوات تعتمد على ما قبلها من تفصیل معناه أم أمراضنا، أمراضي. والله متمكن شو كيا؟ بلا أجل، وين؟ نعم أجل بلا. تعتمد على ما قبلها من تفصيل. تكيلا سرشي أكاد، بيشيني خوي أكاد. لتفصيل بيشيني خويات كي هاتوا. تكيلا سر اعتماد يعني تكيه. يا جا بيك كردي يندر. حال داءك. الأمثلة. أولاً لو قال شخص لآخر بعتك السيارة هذه. اگر کسیک به اینکهی برانبری اگر کسیک تر باله بیعتو خوم که سیارتی هذی، هم ماشینای خم خم پی فروشت، هم ماشینای که همه بتن فروشت، فقال الآخر نعم که برای برانبری و توی باله، آقایان رضیتو، توی بال رازم، آقای کاتشی واجب بیعت بیاره که، تو، از نعم یعنی چی؟ سؤال و معادن؟ نعم بیعته لی سیارت. وصل سؤال ومعاد في الجواب عن شيء لما بعتك السيارة هذه أما عشان يخوان بيت فروش أو جزا نعم يعني شي. يعني نعم بعت لي سيارتك السؤال ومعاد في الجواب باش أنت عربي جيد حسن أولاً شكر خويك أقرب وين أقرب معناه وبدأ آه مين مين العبرة للمعاني لا للألفاظ والمعم والمباني مانای اما توی ازیدی چه؟ از باشا از وای راستا که اگر ما بست پیه گولان بید که او کاتا هر حکمی او اگریتا خوی و مناشین حسر لعوانا هر اوانا هینا هرچی مانای اوانا جب دار موشکرین یا ام ادواتی جوابا های ساوت نیتر عربیه ای جوانا کار ای, ای ج... اینا چه يا عربي امروزن ايوه عربي عامي أيوة. أيوة. ايوه ايوه يعني باله اه وكذا ايوه آه. لو قال شخص اني اخر ان لي عندك 100 100 روبيه امك هربوش الروبيه النوزيه منتخب يعني الروبيه اه كذا بايكتبه 100 ست ما بلاته ست دينار ست من يعني سد دولار دولار فرطرا. فقال الآخر نعم أو قالت فيكون قد أخر بذلك المبلغ. يوتي باله أم معناه إقرار كردوا إعتراف في كردوا. أنا كرد يبغون أنا كان. أشارتي كأو مبلغه هبلايو فيجب أداءه أب ببجارة بيدابي. مبلغ كرد يبغون جزمه. القاعدة ما كرد يشفر منه. من استع من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمنه هركسيك بلايك لاشتكى بلوي بل بيج بقيت اشتاقه أكو ميوا عايمه لوها أكو ميوا ميوا إذا بقول منا سيل ميوا كان يتر هنور تريه لالنجي هالشيء بلوي بل بقيت ابوي بكان يتو بيخوشيه تازم ترجع يدش بو هەمور ئەوێ بەر لەوەی بگەیە ئەبێتە چی هاڵەی هالي پێژن هاڵە یا قۆرە یا بەرسیلە یا پەسیرە وپێی ئیختلافی ل هکوئەوان یعنی کاتی خۆی کاتی خۆی عوقوبە بحریمان کەسێک پەلەی کرد لە شتێکا بەللە کاتی خۆی یعنی بەللەوەی شتەکە ئەمە سزا ئەدرێت بە و مەحرمبوونی لەو شتە نمونا يعني إذا كأسيك وسائط يكربو كأسيوتي من مجنم أو زيوب دانا فلانا كأسي أم كابرات أو كابرية كوشت يعني موسى لهو موسي كوشت وسائطة كأسي يبيتو باطلة بيتو أن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجل منه للحصول على مقصوده المستحق له يعامل ضد مقصوده جزاء فعله واستعجاله هركس كوسيلي غير مشروع با کار بینید با اوی که بۆ با مەبەست هنانی مباستو هدفی خوی آمان جی که مستحقی شیدی پیچه واعنی مباستو هدفی که او نیتی کردوه که با دستی بینید پیچه واعنی اوی معاملی لگل آکرد او کسی اگم مثلا لمرضی موتا لنخوشین یکا که ایتر تیه امریت از این لی یقینا که امریت لنخوشن براجن اگه تلقه بما بستی وای محرومی مکاله چی؟ نمیراد. وقتی محرومی مکاله نمیراد، یعنی مس ظلمه. معاملهای پیچ وانی ام شخصه یعنی چون رفتاری لجلا آکن؟ پیچ وانی نیتی آم نیتی آم او و کج محروم او Uh, التعسف في استعمال الحق، إيش قاعد يك؟ التعسف في استعمال الحق، يعني سوء استفادة اللي بكرهناني ما فيك خوادعته إنسان. تو سوء استفادة اللي يبقى هي سوء استفادة لهران أفرجناك. <تصفيق> يعني خراب كلكي ليه ور بقري؟ إذا بيكنا كردية راسن. شوط كلكي ليه ور بقري؟ راسن تشر. أما بيتواني أو ما في حقه بلام أشواش يليك جورج بكاري إهنتك كضرر وخلقيه يعني لا ضرر وعأسا كقاعدة كان جالبتك من معناه كتير توه وكان كان إذا ما ال ال شيء قبل اواني عقبة بحر معين لبرخات يجي يعني حكمته جت وأنا بوقع هذا جد يعني تفسير الرابع يع بين الضرر يزال يا لا ضرر وأنا ضرار هذه ضرر وخلقيه جي. خوښ وو دې نیتي نه سد دې زری اصل وای به نه چی هاتیه چې ماشه آ ئەم رفتاره و ان کە نیشانگەری سو قراینې ک نشانګری چی هاتیا؟ ولك كشتنګه خو نشانه اوی که ما عدوانیکرو دزدرجیکرو انه به شوازه کین ها ان هذه القاعده ذات اتصال وثيق, وثيق جذري بالقاعده الاصوليه العامه وهي اصلا ام قاعده امر يساعه في وين دي كي بتوي ريشيه علىقل قاعده اصول الغشتقا كتي رساي اصول الغشتقا ايش بالتيجي سد الذرائع يكلك الاصولانه كمعتبره لمذهب امام مالك بتيبه لمذهب امام معتبره لمذهب امام شافعي لمذهب امام معتبره بلان بدرجه كي زو كمتر ما معتبر ولی اون کمتر بەکاریان بوده بردو ایم امام شافی علیه یه مزایر لبرچه واقعی نه این منیه اطلاع منیه اگه داری نی منیه نیتی خلب زنی شونو آن بو خاطیه ویزورگ لوم ماملا نه ولی اما قاعده اعمال الباعث او احماله. اعمال الباعث یعنی و انگیزه کارکت و ایکی پالنر و انگیزه چی کسی کارو اخوازه وی أجى قصد الظراع بكار إيش نجائزني؟ شو كان نكاحه قاعد تريه دوامة تأبيد ودوامه هو خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يعني مقاصد نكاح أما أم, أم خلاف في مقصدك أخو داينا أورا رفتاركار ولا نازن نية كتابة أما أية اشتكب بيني خوي وخواك عبر أجرم من نازنين هاجو نعبر ناب ولا أجا كسك بزاني مثلا ما مساق بزاني أم كبر نية أم سان أم, أم كارتيا يجين نابع وما مسأو كاركات فكان نوعي علمتي داني شتكي خراب جوا كانش كذرر حكمة ومشروعية حكمتي ش شرعية أم قاعدة صيانة حقوق الناس ومنع التعسف في استعمال سواء تم شيء التعسف في استعمال الحق عيسى بسم الله يعني تعدي ودزدرج وخلأسه واستفاده بارز قاري ما في خلكي و برجل اللي شيء لسه استفاد يالدزرية جيك تقولن لبكار برني أو حقانة بويز زررنا جيني ودي جرا سيانة شو سيانة براستن سانة خوند يا أولا إذا قتل شخص مورثه قتلًا يجب القصاص والكفارة يحرم القاتل من الميراث أخر كسيك شخص كسيك شخ خوان میراته که یخویکش مثلا می‌تونه باوقی خویکش دایکی خویکش کسی که میراتیله با اگر کسیک به نمونه باوقیه یا دایکی خویکش که قتل کی آبید که قصاص کفاره کی آبید قصاص خوازند که قلب کشید برایم کفارتیش این یاد یاد یه یا هر کامر خلاصه یحرم القاتل من المیراث کابری کجر قاتل ل میرات محرم مکری بوتي من استعجل الشيء قبل عوانه عقبه بحرمانه لأنه أساء في قصده تقول لقصد نيتك إخوياه أعود ما نازل نيتك وللأ تشيه لشوينوارو لتبعاتي رفتارو هل سكوتي كابراه بماندركه فيعاقب بالحرمان فلا يريد لأرأس زاي تشيه دين محروميت أدين بصريه وميرات نابالك أبراه مقتل كجره دوم إذا اطلق الزوج زوجته في مرض موته ليحرمها من الميراث بدون رضاها ومات قبل انقضاء العدة ترث اگر ميرتك شو يك جنكاي خويه طلاق ده لا نخوشينك كتي يا امريد او بيو زن امريد و اويك لميراثك محروم بكات وبي رزع من دي جنك و بلويك عده جنك تو بيو كملت جنك شي ترثه بوشي زدی دیجی قصی کابرا معامله لقاق من استعجل لشی قبل آنی عقیبه به ما موت مثلا امروتلاخیا بانی امروت در رجی رم زو دكتور جوابي كذا برا مردوطاه أمرت لبرين مردوان حسابي بكر سهم أسلم المبيع قبل قبض الثمن يسقط حقه من حبس المبيع فروش رواك باللهوى كبارك ورب غير ده ده سكاب ما في كابرا إلا رقتني فروش رواك ما في أي ده كابرا تحولك إن ساقط سقطة من استعجل شيء قبل اوانه عقبه بحما او قالك وكذوب لا عبره لا عبره بالظن البين خطؤه يعني غمانك اشتبابون او قمانه روشنه او بمان در قوته كردی قمانه روشنه حليبنه حسابنه حسابی بوناک رجای بناکن خلاص معنه القاعده اذا واقع فعل بناء على ظن ثم تبین انه مخالف للحكم الشرعي، يجب عدم اعتبار ظن الاول. اگر هاتو کارك بناء لسر قمانه رویده در قوته ام قمانه مخالفه بو حكم الشرعي الشرعیه او قمانه یکمینه چی بکن رشاوي نكل يعني حسابنا حليبي نكل الأمثلة أولاً المجتهد في المسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل قوي يجب عليه الرجوع عن قوله الأول إلى القول الثاني لأنه ثبت أنه كان مبنيا على ظن خاطئ مجتهد كذا استيادك لم لم مس مسألة يعني صد صد يقيني نية أجرها استنباطك يبادرك يا دليلك بقوته واجب با سلیل قصه یکمین اکی پشمان بیتو با قصه چی دوامین ایتو نا با کورا بیجا خواه کردواری واتنی سوار بون عیبه که دابزین هزار تا هزمان شون بیجا اشتباه نا الحق قدیم الرجوع الى الحق فضیله حق هر کونه هر زمان قدیم هر حق و هر ایسایش حقه ولی کابلا نیزانی گرانه ما با حقیش چی ها فضله کاریکی زور مبارکه لأنه ثبت أنه كان مبنيا على ظن خاطئ لأنه درك أن يكون هناك لأنه يكون هناك اشتباء بناكرا ودوم. لو حكم القاضي بشيء وظن أن حكمه موافق للشعر ثم تبين أن ذلك خطأ يجب الرجوع إلى الحكم الموافق للشعر إذا قاضي قزواتك كيف تفروارك دا حكمك دا بشتك جمانك أم حكم فرواري أو موافق شرعة لأن الشرعة جوتو. مشکلی نیه. پس اندبای درک او کشتبای کردو. وعجباً لسرب گرتو با حکمی که موافقیتیه شرعا امشتبای کردو. نه، نمونه من از کبر ما مسابقه شوت لای مثلاً شو لحدیس عطا آتش ناكا. لا وصیت لوارث. لا وصیت لی وارث. میراث بر وصیتی بونیه. مورث ناتون خونتان خویم میرات موارث نتوند یعنی خوان میرات باور نتونه وصیت بکار باید که لمنالکانی بیش فلانش بدنا فلان کردم. با چی؟ چون که ام کری میرات اوله. ام اگر وصیتی کرد وصیت کجیه؟ با تو. مگر آقا خواین راضی هن؟ آقا راضی هن که هم نیست. لحشت خواین تن نکنون رو کردن هم رو گیر بدن. اما از کبرا چیو بله مامزه مثلاً شدی که آقا اما مامزاج امضا کرد دوست دو دو <تصح> را کبر تو داره و تو بیو شرکی آواها یش تو بیو مساله لا وارد. کرد. جدا ابی کاوره بودی، آخر دی بو بو فای دا بو من فایده نیم. یه، من کل افقه من عمر. تايخلكي لعمر هين ترى فقهي ترى آه زمان ما بس يعني أبيب قرط ولا أو حكمي كم بوحكمي موافق لو ظن الماء نجسا قوماني بدك أو كم ما سنبوه من جلا وبيسا به أبيه دزنيجب ثم تبين له أنه طاهر جاز وضوء دزوجكشيا شو قال ما لا لاعب لا تظن بين خطأه ما دام رابعاً لو أعطى الزكاة ظناً أنه غير مستحق، ثم تبين أنه مستحق للزكاة أجزأه اتفاقاً. أجر زكاة دا كسر ودها جمانيك وتبخو ح. جماني مستحق زكاة يعني فقير نبي. ده هذا مستحق زكاة. زكاة ده كي شو؟ جي خويه دكتور البينة على من ادعى واليمين على من أنكر بس تاية <تصفيق> وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم